فَلَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا لا شهر الحرام ولا الهدي ولا القلام ولا يجرم أنكم شناء قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم اتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخن فما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمتعديه والنطيحه وما اكل السبع وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأجلام ذلك في اليوم يئسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضي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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم ضيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين وَتُعَلِّمُونَ هُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا الله ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام والكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمعلمين المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهم أجورهم محصنين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 يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن وَيَنْكُونَ مَنْ تم النساء فلم تجدوا ما فتتم موصعدا سحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجون من منع من توهوا عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكوا للمؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعفنا منه مثل عشر نقيبا قال الله انني معكم لئن امتممتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتم لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِنْ لَعَنَّاهُمْ لَعْنَةً وَجَعَلْنَا نسيتَين يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 في كنتم تخفون من الكتاب، مما كنتم تخفون من الكتاب.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 نهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود فَلَمْ يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَعْظُمُكُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ غَفُورُ لِمَن يَشَاءُ السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فَتَرَتَّمَ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَ لَمِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقُلْ جَاءَ وَإِذْ قال موسى لِقَوْمِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءِ وجعلكم مُلُوكًا وَآتَاكُمْ أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ثم قلب خاسرين قولوا يا موسى لن يخرجوا منها فإننا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخوله. إذا دخلتموه فئن لكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها فافرق بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال إِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً تتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم